بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَاءِ وَإِنْ تَجَاهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ اللَّهُ لَا إله إلَّا إِلَّا وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا مُوسَى إِنِّي 129. ربك فخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوا 120. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى 121. أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن السعتيرات أكاد أخفيها أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها ووف ترد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 وحلوا العقدة من لساني يفقوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشتد أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 فَلْيُلْقِيَ الْيَمُوْبِ السَّاحِلَ يَأْخُذُ عَدُوٌّ لِيَوَادُوهُ لهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً مِنْ ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فَنَمِسْتَسْنِين فِي اهل مدين ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يا موسى وَاصْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ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 الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا فاخرجنا به ازواجا من نبات شد قلو ورعوا انعامكم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 ك بسحرٍ مثله، فجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكاناً سوى. قال: موعدكم يوم الزينة، وأي يحشر الناس ضحى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 قالوا ان هذا لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا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 فأوجس في نفسه خي فتم موسى قلنا لا تخف لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقى ما صنعوا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 قبل أن أذل لكم إن أول كبركم الذي علمكم السح فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أيونا أشد عذاب وابقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا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 جامِل الصالحات فأولئك فاولائك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا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 ورالايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه ولا تقروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوا وانني لوفير لمن وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثرين وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك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 فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولوا ولا يملك لهم ضر ولا نفع ولا قال لهم هارون قبلوا يا قوم إنما فتنت به وإن ربكم الرحيم فادبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن برح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون, قال يا هارون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 وانظر الى الهك الذي ضلت عليه عاكفا وانظر الى لا نحرقنهم ثم لننصبنهم في اليم من سفحا انما إلهكم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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أذوها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج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 اونت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلمًا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أزلنا قرآنًا عربياً، وكذلك أزلنا قرآنًا عربياً وصرفنا فيه من الوعد، وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. وكذلك زلّم القرآن العربية وصرّفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من وقبل إن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما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 وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه ثم جت ربه فتاب عليه وهدى قالت بقائ منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإنما يأتي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 قال رب لما حشرتني أعمى وقد قُوت بصيرة قال كذالك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تُساء وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه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 ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به أزواج منهم، ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا منهم الحياة الدنيا لنفذهم في.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 في الصحف الأولى ولو أن ألكناه بعذاب ولو أن ألكناه بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلي رسلا فنتبع آياتك